رحل الأسود فلا تسل عن مثلهم فهم أولوا فدول وغاو تصابقون نحو الخلود في عجل فضول وغاو تصابق نحو الخلود في عجل نحو الخلود في عجل الجوند تبكي حرقه والحزن بدا في المقل جروحا بغزت طائر يذمل فؤادا مشتعل يذمل فؤادا أبل والدي شيخنا نحو الجنان وقد رحل يبكيه كل رفاقه والدمع عمد ضرار هطل ودم عمد هطل أهين خي فلا تنم قلبان بكذاك رجل شيخ صبور ثابت في عازمه مثل جبل في عازمه مثل الجبل كان العزيز بدينه ما همه من قد خذل فمضى غريبا يا نصران عزيزا مؤتمل نصران عزيزا مؤتمل وحلى الأسود فلا تصل عن مثلهم فهم الأول فضوا الوضع وتسابقوا نحو الخلود فيها عاجل نحو الخلود في عجل أبل براء تركتنا الحارب تشهد بالعمل كنت الهزبر اميرنا نعين بمثلك يا بطل نعين بمثلك يا بطل علمتنا أن الجهاب طريق بدل متصل ملو الشهادة عزة أسمى الأمان والأمل أسمى الأمان والأمل ومضيت تروي مجدنا والحور ترقب من وصل فتحققت تلك المنافذ الشهيد قدير تحل فتحققت الكلم المنافذ الشهيد قدير تحل فاز الشهيد قدير